كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريطة كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا مدري الشيطان من أسبابه حبل وثيطا منكرات كنت آتيها غروبا وشرقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريطة كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا مدري الشيطان من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 ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا أجهدت سيارتي من شدة الزحف في الطريق يا رفيق الدار يا رفيق الدرب مهما كنت فذلا لن تفوق والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرة فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا فضامئة الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدا ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا فضامئة الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا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 Jak vi boroba, zawien, jak